الإله الواحد أمين بمناسبة بدء صوم السيد العزراء أريد أن أتكلم قليلا عن أمينا وسيداتنا كلنا القديس العزراء مريم القديس العزراء هي أول مؤمنة في المسيحية يعني لما تعد المؤمنين بالمسيحية فالأولى هي السيدة الأزراء آمنت بأنها ستكون أم لابن الله اليس بات قالت لها قلت لها طوبى لمن آمنت بما قيل لها من كمال الرب قيل لها أنها وهي عذراء ستلد فامنت بهذا قيل لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله فامنت بهذا قيل لها إن الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تزللك فأمنت بحاجة والروح القدس له علاقة كبيرة بالسيدة العزراء حل عليها من جاءت مباركتة دي حاجة لكن الأكثر من كده هي الوحيدة التي حل عليها الروح القدس حلولا أقنوميا يعني حلولا أقنوميا يعني حلولا كإله يعمل فيها في داخلها عملا إلهيا ايه العمل الاله اللي عملوا فيها اول عمل هو اوجد في داخلها جنين بشري من غير زره بشر، دي معجز ثانيا قدس مستودعها بحيث أن هذا الجنين لا يرث شيئا من الخطية الجدية والخطية الأصلية لذلك قيل لها القدوس المولود منك بلا خطيئة ثالثا اتحد هذا الناسود داخلها باللهوت كل دي أعمال إلهية أعمالها الروح القدس فيها فكلمة الروح القدس يحل عليك مش حلول عادي مش حلول عادي زي ما بيحل على أي بني آدم أو زي ما حل الروح القدس على التلاميذ فيه الخمسين لا ده حلول أخلومي السيدة العزراء هي أعظم امرأة في الوجود أعظم من جميع النساء بل أعظم أيضا من الملائكة نقول لها علوتي يا مريم فوق الشاربين وسموتي يا مريم فوق الصارفين ولما نقول الهيتنات في الكنيسة ونتشفع نذكر العزراء أولا قبل أن نذكر رؤساء الملائكة فدي يفوق رؤساء الملائكة والمرأة والمرأة العذراء أيضا نسميها ملكة ولذلك في أيقوناتها الطقسية وهي شيل المسيح يبقى تاج فوق رأسها وتاك فوق رأس المسيح وتكون هي عن يمينه لازم تكون عن يمينه في الصورة التقصية علشان يتم القول قامت الملكة عن يمينك أيها الملك ملك وملك وعن يمين كل هذا أن عظمة الأزرع يكفي أنها الوحيدة من نساء العالم كله على مرور الأجيال الوحيدة التي اختارها الرب لكي تكون حاملة له هي التي انتظرها من الزمان. لما بولس الرسول قال وفي من الزمان نزل الله مولودا من امرأة هي دي بتاعت من الزمان نساء كثرات مر عليهم التاريخ والرب لم يختار واحدة منهم لغيت ما جاءت الأزهر عشان كده احنا بنرتل نقول نساء كثيرات نلنا كرامات ولم تنى المثلة واحدة منهن ولا برد من سفر الامثال من عظمة السيدة الازراء لم تكن فقط مملوء من الروح القدس وإنما أيضا كان وجودها يمنح الروح القدس إزاي الكلام ده في زيارة لألي حين صار سلامها في أذن ألي صبات امتلأتها علي صبات من الروح القدس مجرد سلام العذراء يجي في أذن علي صباط تمتلئ علي صبات من الروح القدس مش بس تمتلئ علي من الروح القدس وإنما الجنين اللي في بطن علي صباط يمتلئ أيضا من الروح القدس ويتحرك بابتهاجا في قلبها في بطنه ولما في إنجيله واحد خمستاشر قيل في النبوء أبو المعمدان ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس أو امتلئ من الروح القدس ساعة ممريم العزراء أعطت السلام لأمه عليه الصلاة إيه دي مجرد سلامها يعطي الروح القدس عشان كده علي صبات قالت لها من أين لي هذا أن تأتي أم ربي على إلي أنا ما استهلش هذا الشرف العظيم إن أم ربي تبوجت لك منين يا علي صبات إن دي أم ربك لما حل الروح القدس عليها بسلام مريم بدأ ينكشف أمامها أمور وتتنبأ بأمور فعرفت إن دي أم ربها وعرفت إنها آمنت بما قيل لها من قبل الرب بالروح القدس عبارة أم رب أخذها مجمع أفاسوس المسكوني المنعقد سنة 431 ميلادية بالآسد القديس كيرلس الكبير ووضع لنا مقدمة قانون الإيمان نعظمك يا أم نور الحقيقي القديس العزراء لأنك ولدت لنا مخلص الله إذن تعظيم وتمجيد. متمجيد السيدة العزراء قرار مجمع مسكونة مش مجرد ايمان عادي لذلك نجد ان الكنيسة كلها تحب العزراء مش بس تمجدها تحبها نتيجة المحبة اسمها موجود عند كثير من الفتيات من بناتنا اللي اسمها مريم واللي اسمها ميري واللي اسمها ميريم واللي اسمها مارينا واللي اسمها آن ميري كله واللي اسمها ماريانا كثير من البنات اسمهم على اسم العذراء مريم، وتلاقي أيقونة العذراء موجودة في كل مكان، يندر أن يخلو بيت من أيقونة العذراء، والكنيسة دايما فيها أيقونة العذراء. لكن أهم أيقونة للعذراء، الم اللي موجودة في الجزء البحري من أيقونة ستاس على يمين الكاهن حينما يخرج يخرج من الهيكل ويبخر يبخر على يمين ويقول السلام لك عياته العذراء الحمام الخصر هي موجودة. السلام لك يا تلعزراء الحمامة الحسنة وكلمة حمامة تذكرنا بالحمامة اللي جا جابت غصن الزيتون إعلان للسلام للفلك في الطفان أول ما استلمها نوح أعرف أن الخير خلاص جه هي الحمامة اللي جبت لنا السلام للعالم اللي عند البشارة بميلاد المسيح قيلوا على الأرض السلام والحمامة في بساطتها وبرائتها حتى إن في النشيد يشبه بساطة ونقاوة الحبيبة بالحمام والعيناك حمامتان رمز للطهر والبساطة السلام لك أياته الحمام الحسن السيدة العزراء مش بس من ألقابها العظمة ولا الحمام الحسن إنما من ألقابها أيضا إنها دائمة البتولية دائمة البتولية يعني أنجبت وهي بتول كانت قبل الإنجاب بتولا وبعد الإنجاب بتولا أيضا فهي دائمة البتولية ومن ألقابها طبعا الملكة اللي يقول عنها المزمور كل مجد ابنة الملك من داخل ولأنها حملت المسيح وهو ساكن السماء لذلك أصبح من ألقابه أنها السماء الثانية يعني دائم السماء فيها ربنا كذلك العذراء فيها ربنا ولذلك سميت أيضا مدينة الله أبو الصهيون بسم الزمور يقول الصهيون للأمة تقول أن إنسانا وإنسانا ولد فيه والعزراء وردت كثيرا في الكتاب المقدس بالإشارة إليها يعني أهم ما في ذلك ما ورد في سفر إشعياء النبي هو ذل تحمل وتلد أثلت ابنه وكثير من نبوآت العهد القديم تشير إلى السيدة الغزراء رموز كثيرة جدا من العهد القديم من الرموز المشهورة في العهد القديم العليقة العليقة التي رآها موسى النبي في البرية والنار بتشعل جواها ولم تصفها بأزية ومن ضمن الرموز إليها المجمرة الذهبية المجمرة يعني الشورية المبخرة المجمرة جواها الفحم المتحد بالنار الفحم يمثل الطبيعة البشرية والنار يمثل الطبيعة الإلهية لأن الكتاب يقول إله هنا نار آكل وهم الاتنين جواه المجمرة زي من لهوتهم سوتنا الطعدين مع بعض جو بطن العزراء ترمز ليها الليقا والمكمرة الزهرية وليس مهشوري ثارون شر يا كل ما ابتيعني مكمرة وترمي ليها أيضا عصر هارون التي أفرخت. أصه هذه وطلع منها أفرخ الطلة من أفره حيا مع أن الخشب فشاك زي البتول ما طلع منها فقل وشبيهت أيضا بتابوت العهد المغطى بالذهب من الداخل ومن الخارج. واللجوه قصة المن وشبهت بقصة المن لأن قصة المن جواه خبز المن الذي يرمز إلى المسيح وسميت بالكرم الحقانية التي وجد فيها وانقود الحياة سميت ايضا بأم النور لأن المسيح هو نور العالم وكل من المسيح يحط لها ام تبقى المسيح الفادي تبقى هي الفادي المسيح المخلص المخلص المسيح النور تبقى النور المسيح القدوس تبقى القدوس كل دي اسماء ما فيش واحده في الدنيا لها أسماء كثيرة مثل الأزراء الأزراء توجد كثيراً في التسبحة الأقل لهم شيريني ماريا السلام عليك يا مريم يعني كله العذراء العذراء العذراء أنا أقول نخ والعذراء تمسك كل شهر كيح تمقيت شهر كيح وكله عن العذراء الشهر ده يسموه عند اخوتنا الكاتوليك الشهر المريمي والسيدة العزراء تحتفل لها الكنيسة بأعياد كثيرة جدا يعني كل إديس من الإديسين بيحتفلوا بتاريخ استشهادة مثلا أو لو زودوا بناء كنيسة على اسمه لكن العزراء يحتفل لها بعيد البشارة بولادتها ان والدها ما كانوش بيخلفوا وربنا بشرهم بولادتها وبعيد ميلادها وبعيد دخولها الهيكل وبعيد دخولها ارض مصر وبعيد نياحتها وبعيد صعود جسدها للسماء عيد ثاني عيد العزراء حالة الحديد اللي بالشفاعيت نحل الحديد من تي تيأس الرسول ونحتفل لها حاليا بعيد ظهورها في جبل الزيتون عياد كثيرة جدا وليها عياد كثيرة جدا كثيرة جدا ولها معجزات لا حصر لها وأيضا نحتفل بزهوراتها على الأل مصر ظهرت في الزتون وفي بابا دبلو وفي أسيود هتت كتير وفي الوراء لذلك العزراء لها أهمية بالنسبة لمصر بالذات خلاف أهميتها بالنسبة للعالم كله يكفي أنها قبضت في مصر ثلاث سنين ونص جزء منهم في منطقة دير المحرق أشكد كثير من الأثيوبيين يروحوا لدير المحرق يتبركوا كما يروحوا كما يسبون القدس في تنقلت في أماكن عديدة كان كل ما يروح فتة تقع الأصنام على الأرض من جلال لهوت المسيح فيطردوهم المدينة يروح مدينة تانية تقع الأصنام فيطردوهم فتنقلت من مدينة إلى مدينة السيد العزراء لها فضائل جدا أدعو في مقدمتها التواضع لأن التواضع هو سبب التجسل المسيح المتواضع بحث عن انسان متواضع لكي يولد منه ولذلك ماري إسحاء عندما سئل عن التواضع قال أريد أن أتكلم عن التواضع ولكني خائف كمن يتكلم عن الله لأن التواضع هو الحلة التي لبسها اللاهوت حينما ظهر بيننا، فالمسيح المتواضع ولد من فتاة متواضعة ولذلك العزراء في التصوحات تقول إيه إن الله نظر إلى اتضاع أمته نظر إلى اتضاع أمته وعجيبة تقول أمت الرب يقولولها أنت أم الرب تقول أنا أمت الرب يعني عبدته ولهذا العزراء لم يرتفع قلبها أبدا بولادة السيد المسيح، لم يرتفع قلبها بالنشيد الأماء الملائكة، ولا بالمعجزات التي صاحبت الميلاد، ولا بمجيء المجوس وسجودهم له. ولا بالنور الذي كان يحيط بالمسيح باستمرار ومن تواضع العزراء إنها ذهبت لتخدم ألي صابات في حبرهم الملكة لها العزراء نسيبتك حبلة في الشهر السادس فإذا بهذه الفتاة الصغيرة فتاة صغيرة عمرها ستاشر سنة تقريبا تمشي تهجر الجبال والأودية لغاية لما تصل إلى اليصابات حبلا في الشهر السادس يعني تولد في الشهر التاسع بعد ثلاثة شهر قدت معاها الثلاثة شهر تخدمها في فترة حبلها امرأة عجوز وعايز حد يخدمها فمين اللي تخدمها والدة الإله ايه العظمة دي لألا يفتخر أحد اذا وصل لوظيفة كبيرة او, أو وضع كبير يبقى الدنيا مش قادرة تشيله على رأي المثل اللي يقول يا أرض ما عليك زي أنا دي راح تخدم الإصابات العجوز وتخدمها ثلاثة شهر وتعبر إليها الجبال والأودية وأيضا قد تخدمها بدون ما هي تطلب هي من نفسها تطوع الله في سيد عجوز حبل في ستة أشهر قالت أنا أروح وتروح هاد ألك روحي لأ قلبها المحب للخدمة الذي يخدم دون أن يطلب منه يخدم دون أن يطلب منه وتواضع الأزراء ظهر في أنها تقبل ما هو ضد رغبتها هي ما كانتش تفكر أبدا أنها تولد هل تعيش بتقول وذكر ما الملك قال لها قلت له ازاي قلده انا لست اعرف رجل مش بتاع التولاده لكنها قبلت ما هو ضد رغبتها وكانت متضعة رغم الامجاد الكثيرة التي تحيط بها الحاجات الجميلة عند الازراء الاحتمال احتملت كل شيء احتملت اولا اليوتن يعني ايه اليوتن يعني من سن 8 سنين كانت يتيمة الاب والام ولذلك دخلوها الهيكل من 8 سنين وعاشت حياة الوحدة في الهيكل كل بنت في السن دي عايزة تقول وتلعب هنا وهناك وتتمتع الدنيا لكن دي قعدة في الهيكل من سن ثمان سنين وفضلت في الهيكل لغاية لما خطبوها يوسف النجار الهيكل كان فيه بيت للنساء سعد بيت للعزارة عادت في البيت دم عادت تعمل ايه تحفظ في الايات وتحفظ في المزمير ولذلك اللي يقرأ التسبحة بتعتليه كلها ايات ومزمير احتملت الفقر بلا تزمر وفي ما بعد احتملت المجد بلا افتخار جربت الدنيا عاشت في فقر فلم تتسمع وعاشت في مجد فلم تفتخر ايضا في الاحتمال احتملت المسؤوليه وهي في سن صغيرة وهذا تخلف في سنة 16-17 وتحمل المسؤولية احتملت التعب في الذهاب لأرض مصر والتعب في الرجوع من أرض مصر على فكرة من أشهر المناطق اللي قعدت فيها في أرض مصر منطقة المطرية عشان فيها حتة ان يسمعها الزراء شجرة المطرية احتملت انها تولد في مزود وفي عز الشتر نحن افتح الطفل بايد الملاد فعز الشتر واحتملت الام المسيح كنا احنا نحب العذراء مريم نحاول ان نقتني بفضائلها اقتنا بفضائلها مش دلوقت اتفضلوا وصلوا في <تصفيق> این یه سوپ تنبیه و